موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الظلالة ويريدون أن تضل السبيل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 أسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا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 ثم جاءوك يحنفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يَعْلَمُ الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بنيغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فان في روث بات او ان فرو جميعا وان منكم لمن ليبطئ فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم أكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ نَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا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 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإلا تصبهم حسنة يقولون هذه من عند الله وإلا تصبهم سيئة يقولون هذه من عندك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 فأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فخذا طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فإذا برزوا من عندهم لك بيَّت طائفةٌ منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.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 عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا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 وإذا حييت بتحية فحي بأحسن منها أو ردها إن الله كان على كل شيء حساب الله لا إله إلا هو ولا يجمع أنكم إلى يوم القيامة لا إلى يوم القيامة لا ريب فيه